بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي بثوب رضا بثوب رضا بثوب رضا كج سنياتمر في عجل وتسرع بي الى حد فيه فواله في على مر مضى كالحلم يا له في سنياتمر في عجل وتسرع بي إلى حد فيه فواله فيه على أمر مضاك الحو المياله فيه أمر الناس بالحسنى وبالغفران والعرف لقد أحضرت قاثمي فرد السوق باللطف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك, رضاك جلّمي ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقرم نكس الطرفي ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من طافي فسامح من عصاك وقد أقرم نكس الطرفي وإما قامت الدنيا قيام العدل والنصف. فحلمك سيدي هبني وأمنه من الخوف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جل